اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله و ك ف ي بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه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 النبي أ و ل ي بالمؤمنين من أ ن ف س ه م و أ ز و ا ج ه إ م ه ا ت ه م و أ و ل و ا ل أ ر ح ا م بعضهم أ و ل ي ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا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 واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا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 مرض ما وعدنا الله ورسوله إ ل ا غرورا و إ ذ قال ا ل ط ا ئ ف ة منهم يا اهل ي س ر ب لا مقام لكم فارجعوا و ي س ت أ ذ ن فريق منهم ا ل ن ب ي يقولون إ ن بيوتنا ع و ر ة وما هي ب ع و ر ة ان يريدون إ ل ا فرارا ولو دخلت عليهم من أ ق ط ر ه ا ثم سئلوا الفتنه ة ل ت و ا وما تلبسوا بها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 قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا ياتون الباس الا قليلا اشحه عليكم فاذا جاء الخوف رايته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 وقذف في, في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون و ت أ س ر و ن فريقا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 كن ل أ ز و ا ج ك إ ن كنتن تردن ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا وزينتها فتعالين فتعالين امتعكن و أ س ر ح ك ن سراحا جميلا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 ارتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا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 أهل البيت و ي ط ه ر ك م ا ل ن ا ي ب ل ي ف ي بيوتكن آيات من ا ل ل ه و ا ل ح ك م ة إن ا ل ل ه ك ا ن ل ي ف ا خ ب ي ر ا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 والصابرين والصابرات والخاشعين و ا ل خ ا ش ي ا ت والمتصدقين والمتصدقات والصائمين, والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذين موسوعه ا ل ن ا ل ل ه ك ث ي ر ا ا و ل ذ ا ك ر ت أ ع د ا ل ل لهم ه مغفرة و أ ج ر ع ظ ي م ا ل ا كان ل م م ؤ ن و ل ا م ؤ م ن ة إذا ا قضى ل ل ه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 ت ق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أ ح ق أ ن تخشيه أ ز و ا ج أ د ع ا ئ ه م لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أ ز و ا ج أ د ع ا ئ ه م إ ذ ا قضوا منهن وطرا وكان أ م ر الله مفعولا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 الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أ ح د ا الا الله وكفي بالله حسيبا ما كان محمد أ ب ا أ ح د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 سراجا منيرا وبشر المؤمنين ب أ ن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أ ذ ي ه م وتوكل على الله وكف بالله وكيلا يا ايها الذين آ م ن و ا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل ان تمام ف م ا لكم ع ل ي ه ن م ن عدة ع د ت ت ا ب ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ل يا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 وبنات خالك وبنات خالاتك ا ل ت ي هاجرن معك و ا م ر أ ة مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي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 أيمانهم لكي ي لا ك وكان ن ع ل ي حرج و ك الله و ف و ر ا رحيما ترجي من تشاء منهن و ت ؤ و ي إ ل ي ك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنى أ ن تقر اعينهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا تبدل بهن من أ ز ولو ا ج و أ ع ج ب ك حسنهن و ل و أعجبك حسنهن إ ل ا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أ ي ه ا الذين ا م ن و و ا لا تدخلوا بيوت النبي إ ل ا أ ن يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اليه ولكن إ ذ ا دعيتم فادخلوا ف إ ذ ا طعمتم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 إن موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ن ي ذ و لفضيله ا ل ه ك ت و ر محمد م ا ت ب النابلسي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 لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إ ل ا قليلا ملعونين, ملعونين اينما ف ق ف و ا و أ خ ذ و ا وقتلوا تقتيلا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 ربنا آ ت ه م ضعفين من العذاب والعنهم ل ع ن ة كثيرا وكان عند الله وجيها يا َ أ َ ي ُّ ه َ ا الذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا اتقوا َُّ الله ََّ وقولوا َُُ قولا َْ سديدا ًَ ا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا َ ق و ل ْ يصلح لكم أ ع م ا ل ك لكم م ويرفر ذ ن و ب ك م ومن ي ط ي ل ل ه ر س و ل ه فقد فاز ف و ز ا ع ظ ي م ا إنا عرضنا ل أ م ا ن ة ع ل ى ا ل س م ا ء و اسماء ل أ ر الله فأبين أن ح م ا منها ل إ ن س ا ن إنه كان جهولا ظلوما